قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالمون فلم نستيسو منه خلصوا نجيا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَأَنْتَ عَالِمٌ بِالظَّالِمِينَ وما شاهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون بل ثولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتي ني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَأْسُ التَّعْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ لَتَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّ نعم ما أشكو بثي وحذني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.